وَمَا كانَ لُِؤمنِنأَكُتُ لَ مُؤمنًِا إِلاا خَقاء وَن كانَ لؤمننأَقلَؤمنًِا إللاا خَقاءى وَمَ قَتَ لَ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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ غَيْرِكُمْ وَدَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ فََّمَةٌ إلَ أَهْهِ وَتَحرم وَقََتِ مِلَ فمَلَمْ يَجِد فَصيا مشهَه رَْنِ متَتَابِعَْن تَوبَةَم مَِ اللهَّ فَلَ لننْ يَجد فَصيا مشهَه رَن متتَابعَينْي تَوبَةَم مَِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكِيمَا وَكَانَّهُ عَمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يَقُتُ الْمُؤمنِنَ مُتَعَِّدًا فَجَزَ أُجَهنَّ مُخَالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَي وَلَ يكُتُ تَمِدُ سَجَجَ وجهَ نَخارِدًا فيها وغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ ولعنه وأعد يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القاء وَمُسْتَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إليكم فابتغون عرض, فابتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كَرِيكَفُتٌ مِنْ قَرْنِ فَنَنَ اللهُ وَلَنْسَ تَذَيَّنَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا